الا يظن اولئك انهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا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 كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون انَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عين يشرب بها المقربون Inna o tym, co mówię o tym, co mówię o tym, co mówię لبوفكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون، وما أرسل عليهم حافظي.